وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَلَبَتْ فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وإثما مبينا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 إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حُزِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ الأخ الأخ وَأُمَّاتُكُمْ مهَا تُكُ الَّاتِ أَربَعْنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الروبَاع وَأَخَوَاتُكُم مَِبْوبَاعاتِ وَأَُّهَا تُنِسَائِكُمْ وَرَبَ إِبكُم للَِّاتِ فِي حُجُولِكُم مِ النِسَائِكُم وَرَبَا اِمَكُمْ اللاتي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ